السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني أخوات في الله, ورحمة الله, ورحمة الله هل تسمعوني طيب ربنا يبريد فيكم ويحفظكم ويسادتكم ويقايدكم يا رب يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء يعني اللقاء ده يا جماعة بصراحة بيجدد نفسي كل أسبوع مش عارف ليه سبحان الله العظيم يعني يمكن الواحد بيقابل لقاءات كثيرة ولكن اللقاء اللي بيبقى على موقع الطريق الله ده بيبقى له طعم خاص كده على قلبي الحمد لل الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويثبتنا على طاطه الحمد لله الذي لم يرضى مكانا لقلب عبده الا بين اصبعين من اصابعه الحمد لله الحمد لله ان ربنا ما شعلش قلوبنا في ايدين اي مخلوق ولا في ايدين نفسنا الحمد لله ان قلوبنا في ايدين واحد سبحانه وتعالى ربنا يطهر قلوبنا ويرضى عنا ويصلح قلوبنا يا رب. ربنا يبارك لنا في عمارنا ربنا يبارك لنا في ايامنا ولا يلينا ربنا يبارك لنا في لقاءاتنا يا رب اللهم من الآن يا أخواني في الله يعني هنبدأ يعني درس افتح قلبك افتح لقلبك وزي ما بقول لكم يا جماعة أنا حاس أن الأسئلة علت يعني أنا سعيد جدا والله يا جماعة ما شاء الله لك وقت ألا والله للمرة التالتة المذكرة جاية لي ده أسئلة عالية جدا يعني النهاردة ما شاء الله في اول رسالتين كده حاجه تفتح النفس كده يعني ايه تحس ايه يا جماعه السلفيين اتغيروا ايه يا اخوانا السلفيين اتفورمالوا اتفورماتوا بقوا في نيو فيرجن للسلفيين طلع يا رب نشوف النيو فيرجن ده السلفيين الجدد يا اخوانا دهو يعني دلوقتي احمد قاعد بيقول بفضل الله الحمد لله على نعمه التي لا تحصى اخيرا بقى مرحله انا هتجنن يا شيخ وانا يا شيخ وانا ضعت يا شيخ بدات تقل يعني بعد بفضل الله اولا ثم انا تركت ذنوب كتير كنت بعملها يا سيدي والحمد لله بحافظ على صلاه الفجر في المسجد الله اكبر يعني ايه وهو بيطلب ان هذه اللقاءات لا تنقطع ان شاء الله ربنا يعيننا جميعا على الاستمرار والاستمرار هو مسؤوليتكم قبل ما يبقى مسؤوليتي على فكرة اخواننا من الحاجات اللي اتعلمتها من شيوخي زمان ان لما بيبقى في داعيه او معلم للناس اي باب من ابواب الخير لما بيجي هو نفسه يقع او يفطن عن الطريق او يتشغل عن الطريق واحد قال لي مره يوخي في واصلت فيها جدا اللي اكتر واحد يرجع ال ال الداعي الى الله لو اتشغل عن دعوته هو الطالب افتوحه هم اكتر ناس يقدروا انهم يرجعوه فانا يعني أنا سبحان الله العظيم جات فترات اطارت ان اتوقف على الدروس بسبب ظروف مرضية ظروف فالدي الله يرحمه وبعد كده فجأت ان في اخوات او في اخوة يعني انتكسوا وزعلوا مكاتب دروس دي بتفرق معهم يا اخي حسسني ان الدروس دي بتفرق معاك يا اخي خليك ا ما تقعدش تقفل على نفسك باب اوضه وتقعد تعيط لو تلاحظوا ان معظم الكلام بتاعنا في التبعه النفسيه ان يطلع نفسيات متغيره ان يطلع نفسيات صلبة ان يطلع نفسيات ايجابيه ان يطلع عيال حلوه عيال شخصيتها حلوه عيال ايجابيه انا اعظم نعمه ربنا ماني بيها عليا في حياتي في الفتره اللي انا فيها دي في اخر سنتين من عمري ان انا كل صحبتي تقريبا ناس ايجابيه يعني انتوا ممكن تستغربوا يعني انا بقالي فوق ال 20 ملتزم بفضل الله وبقالي فوق ال في الدعوه او حوالي 10 او سنة سنة في الدعوه فضل من اهل الناس كان ممكن حد يتخلنا بتأكيد صحبيتي طول عمري لا والله يا جماع أنا بفضل الله يعني صحبيتي في السنتين اللي فاتوا بالذات, بالذات السنتين اللي فاتوا كانت صحبة في غاية الإيجابية وأنا نفسي إن احنا نتعلم الإيجابية في الحياة فأحمد ربنا يبارك فيك برضو عمر بعت رسالة جميل جدا بيقول استأذنك ان احنا بنعمل الورش الايمانية على الواقع بقى في المساجد وكاتب المحافظة اللي هما بيعملوها فيها ده كمان محافظة ثانية غير مرة اللي فاتت ما شاء الله لك واتقل بالله والحمد لله لقد قبول قبول كبير في العديد من المساجد ربنا يحفظك حبيب قلبي ده فكرة جملة جدا انا نفسي فكرة الورش دي يا جماعة تبقى في كل المناطق في كل منطقة اخوت كل منطقة يبقى لهم ورشة بيجتمعوا فيها اسبوعين في كل, كل كليات اخد كل كلية او كل دفعة يبقى لهم ورشة يجتمع مع بعض حتى لو كذا اسرة التزامية في نفس الكلية يعني يجتمع مع بعض انا نفسي كل القرى اخد كل قرية يبقى لهم ورشة يجتمع مع بعض ويبقى لها منهج هو بيقول تفصيل منهج للورش والله يا اخواني انا مش عايز ابدأ باجابة السؤال ده يعني بصوا انا مش عارف ابدأ باجابة السؤال ده ولا بصراحة لان يعني كنت بكلم مع يعني اخر حبيب ابو يحيى قبل الدرس فبقوله كلامي ناس في المسجد بتطلب منهج للورش والورش انفعاليه في المسجد طلبه بنات والورش على النت طلبه منهج وانا مش قادر ادد للناس منهج مش قادر ادد الناس منهج ليه لاني بقول له ان مين هيطبق المنهج هو سهل بس هو محتاج درجه معينه بسيطه من التاهيل ومحتاج درجه من الجديه ومتابعه الناس ان شاء الله حتى كل قائد او قائده خمسة ينتج خمسه يعني يا جماعه اقول لكم منهج الـ الـ يعني المنهج الحقيقي بصوا يا انا اقول المنهج التربوي اللي ماشي عليه في صدري وإن كان حتى الآن المنج ده ما تترجمش بصورة وقعية واضحة بالنسبة للكل انا عندي أربع مراحل مع أي واحد يعني بفضل من الله يعني في بعض الجامعات الإسلامية مثلا يستنى ما يبقى فيه درس مشهور ويقوم نازل خاطف ثلاثة أربعة من الآية من الشماب اللي عاديين وارسوا لا يا جماعة إحنا ما ناجنا مش كده خالص إحنا ما ناجنا إن إحنا بننزل للباكابورت إحنا بننزل للشاب من هو في الديسكو من هو في بيت البغاء من وهو في الض من والبنت في ابعد ما نروح لده فضله الله وهذا من اعظم المنن علينا في المنهج بتاعنا المنهج اللي احنا بنحاول ان احنا ان الملك ده يتولد جوه طيار السلفيه العامه بحيث ان كل السلفيين يبقوا على هذا على هذه الرؤية على الرؤية الايجابيه دهية هي في التعامل مع الدعوه والتربيه فالمنهج بتاعنا هو اربع مراحل ممكن نلخصها ان مرحله يعني انا هقولها لكم دلوقتي باسلوب ايه حلمتيش كده باعتبار ان انا بحبكم في الله وان نور عينيا وبكره تشوفوا السلفيين الله المرحله الاولى مرحله الروشه طبعا الكلام ده كلام غريب كده بس يعني انا عايز اوصلها لكم بصوره ايه بصوره ايه ظريفه كده طريفه ما تتنزلش مرحله الروشه المرحله الثانيه مرحله الورشه المرحله الثالثه مرحله البناء المنهجي البناء المنهجي المرحلة الرابعه مرحله الاحتراف المثمخ مرحله الاحتراف المثمخ يبقى الوقتي لو انت مثلا في قريه يعني واحد و2 و ديت لو اخوه كليه عاوزين يتربوا لو اخوه قريه عاوزين يتربوا لو اخوه منطقه عاوزين يتربوا لو اخوه مسجد عاوزين يتربوا لو اخ عادي عايز يتربى يعملوا ايه اول مرحله مرحله الورشه الروشه ايه الروشه ديت اللي هي مرحله على فين يا شباب اللي انا بسميها انا على فين يا شباب ليه مرحله مش يعني مش عاوز يعني بنتي مش عايزه تسمعك اصلا شاب ما هوش عايز يسمع يا عم ما انا استريقكم يعني يعني بقول لي اخي مرة بقول له على فين يا شباب فبقول لي ان ما تدون مقابر بقول لي انت ما تشفين المرحلة دي دي ناس مش عايدة تسمع دي يا عم ده واحد رافض رافض وجود حقيقي لعلاقة بربنا في حياته يعني استغفر الله العظيم من هو يكون انسانه قدام ناسه ومش كده بس دي حقيقة وضعه مرة بقول لي واحد يا ربي يهديك هل اسكت, اسكت ربنا ما لك استغفى الله العظيم أنا والله يا جماعة انا كلمة ده بحث شابنا مات بعد كده ومات فجأة ان الله يرحمه انما كلمة ده قلبي يعني انا انا والله انا متخلن أنا اقول يا ربي اهديه وايقول امين ربنا ما يستجبلك اول مرة في حياتي افهم اني فيه ناس مش عايزة كانت صدى بالنسباني وانا الطالب ولا واحد بيعمل كده فمرحلة على فين يا شباب اللي هي مرحلة مش عاوز اللي هي مرحلة التعامل مع الشاب اللي مش عاوز كلنا كنا كده اقول لك كننا كنا كنا في يوم احنا نترسم ولا ايه اه كلنا كنا كنا في يوم اليام كلنا كان عندنا في يوم الايام وقت مش عايز مش عايز اسمع دارة ديني خايف ان انا اسمع مواقظة احسن ضميري يتعبني خايف ان انا قبل واحد وانا رايح مثلا في مكان في لهوة او كده او معصية احسن يذكرني بحاجة يتعب لضميري كلنا نرضينا بالمرحلة المرحله الثانيه مرحله الورشه اللي هي اسمها مرحله بدايه الهدايه لو في اخوه منكم او اخوات مهتمين بالمناهجيه ممكن يكتبوا الكلام ده ورايا والكلام ده هيفيدكم جدا واي واحد عايز يشتغل في التربيه يا جماعه وعايز يبقى له منها حقيقي ويشتغل في اصلاح والتغيير ده مناهج وخطه زي مرحله ثانيه مرحله الورشه الايه الورشه اللي ال هي ال الورش ورش المسجد ورش النت ورش ايه مرحله الورش اللي هي يا جماعه اسمها مرحله اللي هي هقول لكم دلوقتي منهاجه البسيط المبداي المرحله الثالثه اللي هي مرحله البناء المنهجي يعني ايه يعني يا جماعه انا بقول لكم ده احنا عندنا خط سير ولكن القضيه كيف في هذا الواقع ان الاخوه الكوادر بدل ما يترطوا مع بعض ونبدا نبني مشروع مع بعض كل واحد عايز مشيخ شيخ طب اعمل لهم ايه يا جماعه ما انتوا دلوقتي لازم تفهموا المشكله دي عشان انتوا ما كده عشان تفهموا ليه احنا قاعدين نلزم بعض وقاعدين نكافح بعض عشان تطلعوش كده مش لما ذكرة تتبنى بعد ثلاثة اربع سنين وتبقى قادر انك تطبع الكلام ده تيجي تقول لا ليه ما بقى ربنا بيقول ومن احياها فكأنما ايه يا احيا الناس جميعا انتو تعرفون العلماء على قولين في هذه الهاية احياها اي احيا اي احياها بدنيا احيا يعني يعني انقذ نفس بدنيا فكأنما احيا ابدا الناس وفي قول احيا بان اعانى احد اهل العلم يعني انا مش بقول ان احنا كدعاء اهل العلم انما بقول يعني يعني احنا ممكن نخرج منا اعانى من يودهون الناس من يودهون الناس ان اعانهم فبذلك احيا نفوس الامة يعني انا عايز اقولك ان بدل يعني انا يعني مسلا افكر كده انا بدل معود اكافح طب ما انا ساعد الشيخ فلان شيخ كبير اللي ربنا مش هدعوته في الارض وبذلك يا جماعة جسمه مش محتاج اكتر من لسان المشكلة ان كل اخي اتربى او كل اخته طلعت ايجادهائيه عايز يبقى داعيه عايز يبقى زي الشيخ اللي, اللي رباه يا ابني بالراحه لو الكبده قعد يبص كده ايه ده ده انا اللي طهرت لك الدم يا لسان وفي الاخر انت اللي قلت الكلمتين الفصح والدنيا كلها مبقت بيك طب والله ما هقد مدي لك دم ما هقد طهر لك دم طب ما انت وهو هتتسمم لو القلب قال ايه ده بقى اللسان في الاخر هو اللي اتكلم وانا اللي ضقت دم والله ما هقد ضقت لك يا جماعه يعني ان احنا ان ومن احياها فكنا نحن الناس جماعة الله يعني يمكن ان تكون الان تتحدث عن احياء الامة من هجل الناس جميعا من اراد ان يحيي الامة جميعا فليعن الدعاء مش شرط يا اخي انك تبقى داعية مش شرط ان انت تبقى داعية انت ممكن وانت بتساعدين في المنظومة دي ان كنت ماسك ورشة او ان انت من نشطاء ورش او ان انت ماسك ورشة انت ممكن تكون بتخدم الدين خدمة اكبر من انك انت تصل وتحاول ان انت تبقى داعية بنفسك وفي ما انتش قادر تعمل حاجة عايزين نبقى منظومة يا جماعة يبقى اذا ال ال المرحلة الثالثة يا جماعة مرحلة البناء المنهجي البناء المنهجي ده يعني ممكن نسميكم دياً كده سنقول قرآن سنة ثانية قرآن أه أه سنة ثالثة قرآن سنقول قرآن اللي هو سيء المعهد القرآني دعوي اللي احنا بيعمله ومعه الجولات والنزول فيها ومعه التحفيز القرآني بصورة منهجية وحاجات من هذا القبيل طيب سنة تانية القرآن ومعهدي علم شرعي اه اه بمنا سنة القرآن برضو المعهد القرآني الدعوي بس فمستوى تاني والعلم الشرعي بقى بصورة منهجية اكتر وهكذا يبقى اذا مرحلة البناء ديت مرحلة اللي هيا مرحلة سنة أولى التزام اللي هيا ج مرحلة الروشة الروشة دي اللي هو مش عاوز طب مرحلة الورشة اللي هي بداية الهداية دي اللي هو عاوز بس مش قادر عاوز بس مش فاهم عاوز بس خايف انا عاوز يا جماعة يبقى اذا الورش مقصدها ايه مقصدها ان كل واحد فيكو لسه مش مش فاهم خط سير يبقى كل واحد فيكو لسه خايف من شبهات في الطريق لسه مش كل واحد فيكو عايز دين بس مش قادر لسه والله يا شيخك اتكلمني عن القريب اللي زي اتكلمني مش قادر انافس مش قادر يا عم ورقه الذكر اللي انت عملتها قولها مش قادر ان انا اعمل التوصيات بتاعتكم يا عم قول لحد القران مش قادر نفسي دي منيله ب مش قادر على نفسي ده يا اخونا قصي كده اللي بعت ثلاث رسائل بصراحه انا نفسي يعني ربنا يعيننا كده ونقفها من النهارده لان الكلام عجبني بصراحه وحسيت بالجريمه اللي احنا بنعملها اما بنقعد نقول اشرب توبم واحنا ما عندناش فيها فبندخلهم في الصراعات نفسية قاتلة لاني بقوله ادخل وانا مدتلوش خط السر جوه عارفين بالضبط زي واحد مثلا رئيس دولة طلع في التلفزيون يا جماعة التعليم ايه التعليم ايه التعليم واللي هيتعلم هيكسر الحياة واللي مش هيتعلم هيروح في ستين مصيبة في الدنيا والاخرى ايه التعليم التعليم ايه فكل الشباب ماتوا على التعليم فبدأ يقوله طب نعمل ايه معرفش طب خط السر ايه والله معرف لقال لهم اني في ابتدائي ولا اعدادي ولا سنوي ولا عمل لهم مدارس بقى التعليم ولا اتفق معمدرسين ولا اهل المدرسين ولا عمل اي حاجة فانشأ مجتمع مجموط نفسي ليه؟ لانه ع... تبتح عين وعلى قيمة الحاجة وما تدلوش خاص تصير فيها اولا اللي بيحصل لكسر من الملتزمين والملتزمات اللي هو نوعية انا, أنا يا شيخ انا محطم يا شيخ انا عايش ميت أنا الحالة انا عيشها دي ما عنددش حياة اللي هو لما الاخوة والاخوات بدأوا يفتحوا قلوبهم بجد بقى ويقولوا الالام النفسية اللي جواهم بسبب الاحباط من انهم مش قادرين يعملوا حاجة في الدين انا حاس ان انا محطم انا حاس ان انا فاشل انا حاس ان انا مش هوصل لحاجة انا الاحباط بيموتني انا كل ما اعمل جد والعبادة هوفشة فيها حيث ان انا ضائع انا كل ما اقف في المقفية الا انا كل مرة بقفها بحيث ان انا ضيع. كل ده يا جماعة كل دي مشاكل بسيطة جده ماشي مشاكل أصلا اللي أنشا إنها مشاكل إنه.. توب توب توب, توب توب توب توب توب طب وفي إنها بقى توب طب ودخلت الجامع ولله مره فضول لك مش شلوت. طب يعني أعمل ايه مش فضيلك يا عم يعني إيه ما أنت مش فضيلي وما لدخلتيني الجامع ليه أمال انت جدتيني ليه لما انت مش فضيلي وما لانت نزلت وقلتيني سعلا دخل ليه يا أخي يعني يعني يا جماعة طبعا هو الحمدالله دعوة من غير بيت إيمان أحسن من م انما بيئه الايمان هي الرحمه عشان كده النبي عليه قال الجماعه رحمه يعني ايه الجماعه تجمع في التجمع في بيئه الايمان هو ده الرحمه التزام وملتزمين كتير وملتزمات كتير ولكن ما فيش إيمان ايمان يعيشوا في عذاب ما فيش موجهين ما فيش مرشدين ما فيش اخوه اخوه كبار ياخدوا بايديهم ما فيش اخوان معاهم يشدوا حيلهم معاهم في الندابه ما فيش عذاب يا جماعه هو ده وصف السلفيه العامه دلوقتي عفاب لانها فرقه ارغابيل سلفي كل اخ عالم لوحده وكل اخت عالم لوحده وكل دعاية عالم لوحده وكل ايه يا جماعة ده ارخابيل سلفي زي الارخابيل الاندونيسي كده عشر تلات جزيرة كونه احنا عشر تلات جزيرة كونه نفس القصة بزد يبقى اذا يعني ركزه معاه في الهسترسلات اللي انا بخرج منها وهارجع نفس خط السير قلنا مرحلة الروشة اللي هي مرحلة مش عاوز فكك مني بقى المرحلة التانية مرحلة الورشة اللي هي عاوز بس مش قادر عاوز بس خايف عاوز بس مش فاهم يبقى اذا الورش لمين للي لسه مش فاهم خط سيره في الحياة للي لسه مش قادر ينفذ التوصيات للي محتاج بيئة ايمان اللي هو اذا دية جزور الالتزام يبقى اذا الورش دي جزور حياتك جذور حياتك دي فكرة الورش انك بتكوني مجموعة هتعيش معها بقى طول الحياة الورش دي مرحلة عاوز بس طيب مرحلة البناء المنهاجي دي مرحلة عاوز بأي تمن اللي هي خلاص انت بقيت طالب التربية انت بقيت طالب التربية انت عايزة توصل لربنا عاوز بأي تمان طب تعالوا بقى خدوا خط السيب بتاعك وعندنا منهج في المحط القرآني دعوي وعندنا غرفة صوتية وفا مشاريع وعندنا تفسير صورة مرية مدورة فيها وعندنا محطات سبعة لتحفظ وتقويد القرآن وعندنا منهج في طلب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى وعندنا أعمال اجتماعية وعندنا تربية نفسية وتربية فكرية وعندنا جلسات قرآنية وعندنا سلسلة ختم تعرف اللي بتتعرفوا فيها القرآن يبقى إذن ده طريقة منهجية من خلال سنة أولى قرآن سنة أولى قرآن سنة أولى قرآن بنقسم كل منهج سنة أولى التزام المرحلة الرابعة بقى مرحلة الاحتراف المثمر يعني إيه الاحتراف المثمر؟ يعني مرحله ان انت فقت البيضه فقت وطلع منها جندي من جنود الله هتقفي على نهر صغر بقى انت هتقف زر... انا هشتغل في الجولات اه انا هشتغل في الدور الفرديه اه انا هشتغل في العمل الخير انا هشتغل في الورش انا هشتغل في مرحله على فين يا شباب ويبقى وظيفتي كلها الجولات والمعسكرات الشبابيه والاعمال اللي تجذب وبتخطف قلب الشاب اللي مش عاوز ولكن بيقدر يجي من خلال هذه الاعمال الخفيفه السريعه اللي مرحله على فين يا شباب دي لا انا هشتغل في مرحله بدايه الهدى مرحله الورش انا مؤمن ان دي جذور الالتزام وان المرحله دي لو اتاسست صح الملتزم ده هيفضل طلقه طول عمره يبقى دي مرحله التاسيس دي رميه الاساس بتاع البرج كله اه لا انا هشتغل بقى في سنه اولى التزام في معهد سنه اولى قران وثانيه ليه انا عايز ابقى مربي. انا عايز اتعامل مع الاخر ومشاكله مع امه وابوه ومشاكله مع الدراسه وازاي يقع بين الدين أنا عايز اخوض مع الاخر الحياة انا عايز زي النبي مع الصحابه أصحب الطلبة في حياتهم في واحد رابع يبقى اذا ده الاحتراف يا جماعه واحد خامس يقول لك انا هشتغل تراوت غير المسلمين واحده هتقول لك انا هتفرغ للدعوه الدعويه واحده يقول لك انا ابقى مربي طب سميتوا الاحتراف المثمر ليه طب ما كل احتراف مثمر لا مش كل احتراف مثمر ازاي امبارح وانا في الاجتماع بتاع فريق المونتاج اللي اتخرجوا في يعني دبلومه مؤخرا فانا بقول في الاخر يا جماعة انت واحد اتعلمت وسط فريق لو في يوم الايام بعد ما تعلمت عملت نفسك المنتر فلان وفصلت عن الفريق ده وعن السفينة بتاعتنا وبتاعت هذه الدعوة يبقى انت فريق يبقى اذا اوعى في يوم الايام تفصل عن الفريق اوعى فيه يبقى اذا اهو الضاعيه الاخ, الاخ الاخت اللي طلعت في على فين يا شباب وثابت يا رجاله وبعد كده انطلقت يا جماعه في مرحله الورش وكانت نجمه الورش الصاعده وهضمت وبعد كده يا جماعه في الترق التدريجي طلعت الاولى على المعهد القرآن الدعوي وطلبت العلم وحفظت القران معارف الحفاظ السبعه وبعد كده في الاحتراف انا يا جماعه في ابداعيه باي باي هاي يلا مع السلامه انا خلاص بقيت شيخه مع السلامه انت كده لللاشديد خربنا نموذج هذا الواقع فرق ايه جزيرة جديدة جنب العشهر طلاف جزيرة احنا عايزين نطلع نموذج بقى ما بيستهلش الواحده عايزين بقى ننشئ نموذج ما, بي... ما بيعملش الواحده عايزين ننشئ نموذج مؤمن بروح الفريق مؤمن ان احنا نبقى فرق عمل لنصر دين الله سبحة تعالى مش... مش النجومية الفردية مش انه جمال فردية لا روح الفريق يا جماعة روح العمل الجماعي روح الفريق الحقيقية طيب المنهج الداخلي بتاع مرحلة الروشة انا سميتها الروشة ليه لان الوقت بروشك الوقت في المرحلة دي بيعمل بالضبط يموت من المخدرات اللي بيروح يتعالج في مركز عليك مخدرات بيهبل اللي بيعرجوه ولا ده نطم بالشباك لا ده عمل لا ده سوى لا ده عايز يخلع لا ده دا دخل مخدرات من روشة عايز د الشاب اللي بيتعامل مع مرحله على فين يا شباب ده دكتور طوارق الشاب هينتكف هي توصل بيه عشان كده لازم يكون في خط تواصل بينكم في المرحله دي انا انا الوقت واقف على العده تعالى حبيبي انا تحت ايدك اهو تعالى لي اطلع على المقابر بسرعه ما كان سمع درس وما كان قال الركعتين الشاب بيرجع الحمد لله انا انقذت من الور انتكاس يبقى المرحله ديت اللي هي حاولت ان نعالجها في سلسله على فين يا شباب اللي هي حاولنا ان احنا نطبقها عمليا في معسكرات ايامنا الحلوه الشبابيه واحد واثنين ايه بعض الايام الشبابيه اللي احنا عملناها اللي اللي حاولنا ان احنا نطبقها في الجولات الدعويه هي جولات الدعوه اللي بتتعمل مع مرحله ديت مرحله مش عاوز اللي هيسمع ندوات الجماعيه يعني ايام كنا بنلف بقى في جماعات مصر ان ندوات ديت هي مرحله مش عاوز هي مرحله عارفين يا شباب امال الورشه بقى انا عارف ان معظمكم في ورش بقى ايه منهجيتها تتكون من عدة مراحل انا هقولكم منه من الوقت خمسة انا مش هقولكم منه من الوقت غير خمسة تتكون من عدة مراحل لا مش بالترتيب يعني المرحلة دي مش واحد اثنين ثانية ثانية ثانية خمسة لأ دي خمس حاجات بتتعمل الترتيب بتاعها ايه مش قضيتنا الوقتي انما قضيتنا ان انا وزع افقكم قادة الورش قائدات الورش نشطاء الورش الاخوة والاخوات اللي شغالي في الورش الاخوة اللي بده بيعمل الورش في اسماعيلية والجيزة وفي سائر بلاد مصر ايه ال ايه ال ايه ال ايه المنهج بتاعها بقى اه اه رقم واحد شين من قص ثلاثة رقم اثنين جدول الخط الاح رقم 4 خطوه اولى التزام رقم 5 خطوه اولى علم يبقى دي الخمس اعمال اللي بتستعمل يعني انت دلوقتي واحد هتتابع خمسه أو انت واحد هتتابع من واحد ماسك ورشه خلاص سواء انت متابع او متابع ايه خط السير اللي انت هتتابع الناس فيه او اللي انت هتتابع فيه او اللي انت هتتابعها فيه. أو فيه اول حاجه اشيل من امس 3 ايه اشيل من امس 3 اللي هو برنامج شهر متابعه الملتزم المستجيب ايه ده هو المتابعه الفرديه ان انت لو انت ماسك ورشة هتبع الخمسة لانت ماسك ورشة او انت هتبع الخمسة في تصحية الفجر في ورد الزكر اليومي في وليمة كل صلاة تكبيرة الاحرام والدعاء والتضرع والتوصل بين الاذان والاقامة لسه كنت قاعد مع زوجة مهاردة جالسة ايمانية كده فقعدت اشرح له وليمة كل صلاة يعني ففجئت بتأثر بالغ وسبحان الله العظيم يعني ايه يعني فيه يا جماعة ناس فعلا مسألة قيمة الدعاء في هذه الأوقات خطيرة يعني قعدنا نحسب مع بعض كام وقت جاب الدعاء متحمل على الصلاة وعلى السجود بتاع الصلاة وعلى بعد التحيات قبل ما تسلمي وعلى بعد ما تسلمي وعلى عندي سماع الادان وعلى ما بين الادان والاقامة دعاء لا يرد ايه يا جماعة احنا نضيعين وعمرنا ليه يا اخواننا ما نقوم ناستغس ونقول يا رب يبقى ازا انت هتبعي الورشة بتاعتك في الدعاء وليم تقول لصلاة يا تكمرة الاحرام بقى والسنن الرواتب وال... وقطع الحياة فور سماع والخشوع وكل هذه الأشياء هتتبعي الورشة بتاعتك أنا عايز أقول لكم حاجة غريبة يا جماعة عارفين من ضمن الحاجات اللي هتتبع الورشة بتاعتك فإيه الرياضة لعب الرياضة لعب الرياضة ها والله يعني يروح جم أو يلعب عجاز رياضي أو يبقى له وقت تجاري مثلا مرة مرتين في الأسبوع وكده آه ليه زي الكلام ده فعارفيني ان الرياضة دي بتزود صحة وبتقلل النوم وبتعين على قيام الليل وبتقلل الشهوه وبتخلي الانسان يحس بالجديه والتركيز وبترفع المعنويات وبالتالي بتخلي الانسان اكثر اقبالا على الطاعه وبتعين على اداء كثير من العبادات اللي يعني الرياضه بنيه عباده من العبادات يبقى اذا النص ساعه اللي قبل الفجر ورفعه الدعاء والثغاثه بالله يبقى دي يشيل من اس 3 المتابعه الفرديه طب يلا نحضر درس مع بعض صابير نسمع الشرط مع بعض ديت النقطه النقطه الثانيه جدول الخط الأحمر ايه جدول الخط الأحمر ده اللي هو ازاي ان الشاب في البداية يتعلم ان فيه ثوابت خطوط حمراء لا يمكن ان يتنازل عنها ها؟ خدوا بالكم انا الوقتي محترمكم وبقول لكم مانهج انا عمري ما قلت الكلام ده جمعة يعني انا عمري ما شرحت الكلام ده وانا مشرح لكم طمعا بتفاصيل عمل وقت مش بتفاصيل داخلية بس انا فعلا يعني المستوى العالي بتاع معظم اسئلتكم هو اللي شجعني ان انا يعني ايه اكلمكم بطريقة منهجية شوي ابين لكم اني فيه منهج الازمة ايه الازمة ان معظم الكوادر فردية فاحنا مش عارفين نجمع كمية كوادر كبيرة عشان نبني المدرسة دية طب الازمة التانية ايه ان, إن الحاجات التواصلات اللي بتتقلق اللي ما بتتنفسش بصورة كاملة من جميع الناس فاحنا مش عارفين نترقب سرعة عشان تبداوا إن, ان احنا يطلع منكم انتوا نفسكم كوادر تطبق ده يبقى الحل ان احنا نبقى واقعيين وننفذ المستطاع واحده واحده طيب النقطه الثانيه جدول الخط الاحمر ايه جدول الخط الاحمر الوقت لازم الملتزم في المرحله دي والملتزمه يتعودوا ان في حاجه اسمها استمراره يعني احد اخوانكم قصي باعت بيقول لي ما بستمرش على حاجه يعني معنى الكلام بتاعه ما بستمر مصيبه المرض النفسي بتاع الاستمرار ولا يوجد سفر الا الاستمرار, الاستمرار دي فانا هعود الملتزم من الاول اني في حاجات ما استمرار بس على حاجات صغنطوطة خالص خالص خالص عشر زقزيق صغنطوطة خالص كده هعملها له جدول اسم الخط الاحمر اوعى تنزل عندها يعني صلاة الويتر تقيم اللي حبيبا الويتر شكرا في قيم اللي هيكلمك في قيم اللي هيكلمك في ان شاء الله بكرة بإذن الله هتقطع في جيد الصلاة بكرة من الصلاة ولكن هالوقتي ما كلمك في الويتر بتويتر رقم اتين ركعتين الضحى افضل جزفة الضح ثلاثة الصنعين الرواتب اللي التاشر رجع بتقديهم رقم اربعة تكبرت الاحرام اعظم عبادة في الحياة كلها اعظم عبادة في الحياة تكبرت الاحرام هي. اخبارك فيها ايه هي. اللي بتحييي لك حياتك انا مش عايز اتكلم عن خمسة سواكك ستة اي اي الاسكار الصباح والمساء التحصنات اليومية عشان الشياطين ما تشتغلكش طول اليوم سبعة اذكار بعد الصلاة ولا انت بتصلي وفكيك وتخلع تمانية تسعة عشر يبقى اذا دي اسمها برناء جدول الخط الأحمر اللي هي بناء الملتازة طبعا في وردة القرآن فيها فيها يعني دي حاجات ايه انا مش, يعني مش قضيت الوقت ان انا اقولها بالضبط الجدول ده المفروض ان القائد الورشة هيعمل ايه مع الناس يسمحهم دروس في فضل الويتس مش في فضل القائمة ايه فضل الويتس يسمعوا مع بعض في فضل ركعتها الضحى في فضل تكبيرت الاحرام يعني لو لاقي ناس من معايا انا عمل لهم الحاجات الثلاثل اصلا لو لاقي ناس من هاجيها حقا معايا ومتشجعين وسخلين فضل تكبيرت الاحراء دارت فضل وردة القرآن فضل السنة للرواتب فضل ال... يبقى كل هذه الاشياء يبقى ده بناء ويبقى ده جدوى الخطة احمر يبقى كسبنا ان الاخ بنى اساس لحياته بعد كده ما يعلق قيم اللي هيعلقها على الوتر على ركعتين الضحى فيها ثاني حاجه اتعلم المنهجيه اتعلم ان واحده واحده مش على طول داخل خالص يوم يتصبط في النحو يقوم يكره الطريق كله ويتعقد منه وييحبط ويقف واحده واحده درج درج اتعلم من اولها التدرج ثالث حاجه اتعلم الاستمرار واتعلم ان في متابعه في سهلة فيها استمرار يبقى دي النقطه الثانيه جدول خط الاحمر يبقى شيل م اس اللي هي الفردية في حاجات بسيطة اتاني حاجة جادة والخط الاحمر ثالث حاجة الش... ال... برنامج خطوة والالتزام ايه خطوة والالتزام ده اللي يفتح لقلبك بتاعة مشاكل الشباب ايه... ايه فكرة برنامج خطوة والالتزام ده اول مرة احطانها فكرته ايه فكرته ان لقيت ان 95% من الشباب بيان في اول شهور في التزام ف... طب ليه اه ده اصطنم بوالبيتشو وده اصطنم بصحابه وده وقع في معصية عادة سريعة وديت اللي كانت بتحب تتصل بيها ف قامت وقع تاني وده دخل على موقع اباحي امتفف على نفسه قال انت ما بتستاهلش الطريق ده اصلا وده عنده شبهه وده ما قدرش يعمل اقتحاض ف عارف ايه وده الشيطان ضحك عليه فقعد يفتح له نفسه للصلاه وللصوم وللعباده قعد يتلها يتلها الله لحد ما طاله المستور ما بقاش حافظ عليه اصلا قام وقعه تاني يبقى اذا مشاكل الشباب والفتيات والاخوه والاخوات في بدايه الالتزام مشاكل كتير جدا انتم مرش شكل ايه موضوع افتح لقلبك الشبابيه مشاكل كتير ازاي بقى ان اللي ماسك الورشه او اللي مبسوط مادرش يبداوا يفكروا في المشاكل دي مع بعض على فكره يا جماعه انا هديكوا مفاجاه خطيره جدا تعرفوا ان المشاكل دي مش محتاجه خبير يحلها لكم تصدقوا بقى. بقى ان المشاكل دي ما هيش محتاجه نجيب الشيخ فلان يرد لنا عليها انت هي مش خبرات حبيب قلبي اي اتنين هيتصاحبوا وهيتكلموا مع بعض بصدق وهيتفقوا انهم يعودوا مع بعض مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما يوصلوا لحل لها هيوصلوا لحل لها يا جماعة دي خبرات حاجة موضوع بسيط اهم حاجة نفتح قلوبنا البعض يعني لو لمسك الورشة ما هواش اصلا استاذ ومحضر مجيسر ودكتورات مشاكل الـ الـ الورش مشاكل الشباب يعني مع اهليهم هو برضو مجرد انه عايز بصدق, بصدق. هو انا وجب مشاكل ملتزمين بيه اول حاجه من المشاكل انا وانا طالب قدكم او قد كتير منكم ثاني حاجه لما بدات اتابع الاخوه والاخوات فبدات اسمع مشاكل فبدات احاول احلها عشان حياتهم بتتحل يعني يا اخوانا انا عايز اقول لكم حاجه انتوا فاكرين مثلا واحد دخل في التربيه ازاي يعني اللهم لك الحمد وفضلك بنه الله كثير من الدعاه اللي بيدوا معاكم في الموقع ممكن يكونوا كانوا طلبه زمان الواحد مثلا يهتم هو هو انا دخلت في التربيه ازاي انتوا عارفين دخلت في التربيه عشان العذاب القليم اللي الواحد دهه في اول سنين في التزامه محدش ترى اللي عشان الايام اللي الواحد كان بيتفتت كبده ابن الهم ومش عارف اعمل ايه مع اهلي اعمل ايه في الجامعة بين البراطة والدين اعمل ايه الاقي طريق من هنا اوصلك منه يا رب انا كنت ساعة اروح اماكن تضبر وقول يا رب افتح لي اتباب واحد اوصلك منه طريق واحد اعبدك بيه يا اخوان عشان كده اول ما بدات الاقي في بعض اخواني والوقت فاضل كلهم بوضعاه اللهم لك الحمد يا اول ما بقيت الاقي بعض اخواني عايزين يوصلوا لربنا انا والله وقتها لم يكن ظروفي حتى يعني, يعني مقبل على اضطر ولكن قلت انا مش هسيب الناس دي تعيش العذاب اللي انا عيشته. لا يمكن حتى لو هسيب حياتي حتى لو هضحي بدنيتي حتى لو تبقى حاجه انما انا مش هسيب الناس دي تعيش اللي انا عشته فجراء التربيه هي الا رحمه مجرد انك ماسك اخ او بتتبع حد اظهر منك وكل واحد مراهر من الاظهر من الاظهر ونفسك تحديله مشكلته وميديله وقت هتوصله لحل المشكلة يبقى اذا خطوة الالتزام دي تليها مشاكل اي اي اي الشباب في مرحلة بداية مشاكلهم مع اهليهم مع معصيهم القديمة مع دراصلهم ودنيتهم مع بعض المشاكل اللي عندهم والشبهات في الدين اللي عندهم مع صحبتهم القديمة وتريقتها عليهم مع المعاصر اللي مش عارفين يتخلصوا منها مع تع الشيء اللي مش عارفين نعمل ايه يعني نيجي نشد ان لا نفسنا وقعنا ونيجي نرخي ان لا نفسنا وقعنا طب نعمل ايه طب نسمع دروس ايه طب يبقى ده خطوه اولى التزم النقطه الرابعه الشواحن السبعه الشواحن طبعا الشواحن ملهاش عدد يعني كنت قبل كده بقول الشواحن الخمسه دلوقتي بقول السبعه شويه وهيبقى ان شاء الله تسعه شويه فكرتها ايه ايه الفرق بين الشواحن الخمسه وجدول الخط صلي تكبيره احرام دي عبادة. زمان لما كنا بنروح لشيخ واحنا في اول اقتدامنا انا عم ما هو انا ما كنت لك يعني ما لو قادر اقوم الليل ما كنت جيت لك دي دي حاجه تشحنني ما تدينيش اللي قادر اعملها مش قادر اقوم الليل انا قاعد طول الليل حاطط ايدي على خدي ها و ان الملك متنزل ومهمش يصلي ركعه مش قادر اعمل ايه فدي كانت فكره الشواحن الخمس. انا بجيب لكم كل فكرة يعني جايه منين اللي هي فكره الاعمال اللي مش محتاجه طاقه ولكن هي بتشحن شحن كبير اللي هي بقى محطات البنزين بقى اللي هي شحن المحمول شحن قلبك الشواحن السبعه او الشواحن الخمسه ايه هم رقم 1 حضور الدروس حضور الدروس بيشحن حضور الدروس بيولع حضور الدروس بيولع القلب بس انت بس اثبت اثبت بس فترة مهما كانت القفلة اللي عنك اثبت بس بستمر رقم ستنسى مع الشرايط الذات الشرايط تاع الزمان الشرايط اللي في المساجد واللي كانت باعية وسطه بتقصم على المكتب قبل ما يطلع يقول كلمتين يعني وبيد خبرة عمره كلها ايام البركة يبقى سامع الشرايط حتى خطورة جدا اللي هيطبقها هيبقى ماشي في الشرايط ويعدوه مع ناسها من عيني من كتر ما قلبه مشحون رقم ثلاثة بعد الشواحن الخامسة بعد الـ 17 دروس الصحبة يا جماعة ويا دي فكرة الوش اصلا فكرة توفير صحبة بس هي الناس مش فاهمة يعني لو جينا في المشكلة بتاعة القصية إن شاء الله نتكلف في النقطة ديت اللي هي نقطة اللي هي نقطة آآ آآ اقبل يعني ممكن أخو المنزل يقول لك انا مش لاقي صحبة انت مش مش لاقي انت مش قابل الصعبة الموجودة. بس قول انا مش لاقى حد يديني علم شارعي. انت مش مش لاقي. انت مش قابل ان يبدوا علم شارعي. انا مش لاقي شيخي ربيني. انت مش مش لاقي. انت مش قابل المربين الموجودين. ا глуб unos لاقي درس احضره يا ابني. انت مش قابل الدروس الموجودة. يعني اقبل اقبل بيقة الشحن الموجودة. اقبل بيقة الشحن. اقبل الدروس الموجودة. اقبل المربين الموجودين. اقبل الموجود. انت اللي مش قابل. انت اللي عايز حاجة تفشيح. طويل ايزو 9002 ايزو 9002 هي دي المشكله كلها يا جماعه يبقى اذا الشواحن دي كلها من ضمن الشواحن المواسم المواسم اللي تعبدي رمضان وعاشر ذي الحجه دي تقلب لك عمره كله من ضمن الشواحن العمرات عمره التربيه 3 تعالى معانا في خلال ايام ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يهنانا كده ونبقى صحبه ان شاء الله لبيت الله الحرام العمرات لما بتبقى صح بتقلب حياه الناس من ضمن الشواحن قلنا صحبه الدعاء ارفعي ايدك وصرخي ربنا في اوضه لوحدك عارفه لو الدعاء لا مستجاب هتلاقي قلبك اتملا شحك الدعاء بيشحن حتى والا مستجاب الدعاء يا جماعه من اخطر ما يشحن القلب ويعيد ضبط مؤشر القلب على ال الشواحن ايه هي الشواحن ان لما يبقى عندك فتور لما يبقى عندك فتور ما انتش عارفه تعملي ايه نفسك نشيط طيب الحاجة الخانسة بعد كده خطوة قول علم ايه خطوة قول علم ديه اللي هي مثلا مختصر صفة صلاة النبل القلب كتاب صغلتوت قد كده ان اللي ماسك الواشا يشرحه صورة كده للي هو ماسكه اه, آه طيب في كتاب جميل اسمه الاربعين النووية نقرأ لا ده مش موجود في, في بداية الهداية في الورش ليه ده كتاب جميل ويسال اي كتاب محتاج انه يتقري يبقى مش ده مكانه في الورش امال الورش ايه العلم اللي مش محتاج قرايه ليه اصل احنا لسه يا جماعه واخدين بعض فلسفيه المصريين مش واخدين على القرايه اصلا الشعوب العربيه مش واخده على القرايه اصلا يبقى اذا خطه العلم ديت الهدي النبوي في العبادات في الصلاه في الصلاه والطهاره والوضوء الهدي النبوي في النوم والاكل والشرب الكتيب حصن المسلم الجميل ده هو الجميل قوي بتاع بتاع القحطاني بتاع حسن المسلم, المسلم الصغير ده اللي كله أسكار ونحفظ الأسكار مع بعض يعني إذن ده إيه حفظ الجزء الثلاثين يعني حاجات بسيطة حاجات بسيطة جدا صفة الصلاة الهادي النبوي وحاجات أخرى يبقى إذن هو ده وظيفة الورش ده نهار أبجاد هي مش وظيفة الورش إنه إحنا ننزل جهولات بتقول إيه هي مش وظيفة الورش ان احنا هنطلب علم من خلالها دي مرحلة تانية ورش بقى دي اللي هي انت مش اسمكه ورش انتو دخلته فعليا في مرحلة البناء المنهجي بس انتو كنت ورشة في الاول وت hops request وا مع بعض فضلتوا مع بعض يعني فضلتوا مع بعضون ما دخلنا بقى في نزول الجولات اول ما دخلنا في التظبر المقابر اول ما دخلنا في المعهد القرآن الدعوي اول ما دخلنا في المنهج العيني اول ما دخلنا في المحطات السبع حفظ القرآن بعد الجزء الثلاثين اول ما دخلنا في الكلام ده احنا كده دخلنا في سنة اولى التزام اللي انا مش هتكلم عن منهج هالوقتي ولا هتكلم عن منهجة مرحلة الاحتراف المصمر انما انا كل اللي انا عايز اقول لكم ده ان طيب نتأهل المنهج ده ازاي كل الحاجات دي موجودة دروس اصل انا جميع ده انت لو عملتوا على النت انت لو عملتوا فريق على الموقع دورتوا على النت الشوحن ال... ال... الجدول الخط الاحمر ده الاشر حاجات بتوع ده المتابعه دي مش عايز اكتر من جدول صغير اتتفوا عليه مع بعض الشواحن الخمسه ما وصلات دروس وكمان شرايط طب ما تحدد له مع بعض ويبقى في لقاءات جماعيه بين الورش وبعضها ده ده من الالتزام ده تعليم الاخ التفكير العقلاني انت بتعلم الاخت ماما ماما بتقول لي يا نقابك رب أمي ونقابي اعمل ايه أنا. لا لا لا حبيبتي الطريق مش عايز الكلام ده الكلام ده ان شاء الله بيوصل بعد 500 سنه لو مشيت الصخرة لسن المصطلة عليها الوقتي المفروض والدتك ايه ان في المشكلة دي اهو مسمعش كلامها ليه اصلي دي ده دين بقى دي مش حاجة اسمها برر الولايزين ان انا ماستعملش ما سواك حاجة اسمها الي يقولها كيسر سواك سنة وبرر الولايزين فرض طب ما الدين كله سنة وبرر الولايزين فرض يبقى مش هعمل حاجة في الحاخر ان انا نصلي يعني, يعني وصلهم رمضان وبس مين اللي قال هذا الكلام يا جماعة ده دي سياسة حياة واتجاه حياة يبق دي تعليم التفكير العقلاني خطوه اولى علم دي بقى مع هدونكم اخاكم فعلموه لما النبي الاصطام كان يجي الاعرابي الجديد يسلم يقوم قايل ده هناكم اخاكم فعلمو. في معهد صغار كده في المجد النبوي معمول للمبتدئين ياخده الصحابه بقى يحفظوا الفاتحه ويحفظوا سور قصيره ويعلموا مبادئ العقيده وحديث جبريل هم عارفين بقى يعملوا ايه هيدوا له بقى دوره بدايه الهدايه بتاعه الايه خطوه في سنه اولى المنهجي اللي هو ندخل مع بعض في المعهد القراني وننزل جولات وهنعمل السكاشن بتاعه معهد القراني الداوي ونحفظ ونطلب عليه مشاريع مع دكتور محمد فرحات وهنطلب تفسير مع دكتور احمد عبد المنعم وهناخد تربيه مع دكتور احمد سيف وهناخد سيره مع دكتور محمد جوده وهناخد وهن... وهنعيش بقى يعني بعد كده يبقى اذا ده كانت بس كلمه بسيطه كده عن ان والله العظيم يا جماعه عندنا بنك والبنك مترتب والبنك داخله ترتيبات ولكن القضيه يعني ما اين الرجال الذين يحملون اين الرجال الذين يقومون بحق هذا الامر اين الناس التي تؤمن ان لوحدك مش هتقدر وبرما كل اخ وكل اخت يلاقي نفسه اتعلم له كتاب يوم فاصل وعمل نفسه شيخ طريقه طب يا اخواننا ما نحط ايدنا في ايد بعض ونعمل حاجه واحده و و و و و و و و و و و اللي بره بره في امريكا واوروبا اللي عايز يبقى عالم ظرف في خط سير من واحده خمس سنين لحد ما يبقى عنده 80 سنه في خط سير اخره تبقى عالم ظرف وفي خط سير اخره تبقى دكتور وفي خط سير اخره تبقى محامي وفي خط سير اخره تبقى راجل مخترع وتاخد دور الخط سير الدين اللي من غير خطوط سير انا عايز ابقى داعيه ابقى ازاي اه دي, دي, ما خط دي, دي عليها اللي مديك خط سير اهو والداعيه ديت الخطوه الرابعه اللي هي طب انا عايز طب أنا عايز ابقى بطاطس ادي خط سير هتبقى بطاطس في هتتقلي و هتتقشر و هتبقى احسن من فارد فريتس كمان طب انا عايزة بقى مش عارف ايه ان انت عايزة بقى دي خاطة سيرها ولكن يمشوا فيه أنا الكلام ده معناه ان اللي احنا عاديين نقول لكم ده جماعة منهج من الذي يؤرض لكم على موقع طريق لله و ما قلت لإخوانكم بارح في, موقع في دورة المونتاج قلت لهم الطريق لله موقع له منهج موقع يحركه فكر بفتح الله وحده طبعا فتح الله سبحانه وتعالى اللي يعني متولي هذه السفينه من اول بدايتها بفضل الله هذا موقع له احنا لينا منهج يا جماعه ولكن القضيه تسلم نفسك للمنهج بقى امشي في المنهج بقى نفسك في المنهج هذا المنهج الذي اقول لكم طلع الوقت المربين اللي بيربوكم دلوقتي طلع الوقت مفسرين طلع الوقت مربين طلع الوقت معلمين طلع الوقت ناس عاليين طلع الوقت هل <تصفيق> ممكن اقول لكم يعني شخصيات موجوده على نت تربط على بالمانج انت ممكن تستغربوا جدا ان هم طلبوا فازا المند ولكن بفضل منة الله تلقوه بقوه تلقوه بقوه و و وصبروا عليه بقوه والان بفضل منة ممكن يبقوا من القاده الموجودين على النت اصلا يعني يعني في الفكر الاسلامي يبقى يبقى اذا يا اخواني هذا بنك مجرب سلم نفسك بس تنطلق وتدي افكارك وزود و... ولما نقول ورش تتعرفوا على بعض والمسؤول الورش ده يربط الناس ببعض ويزور ده ويزور ده ويتكلم دي ويتكلم دي وهكذا يبقى ده السؤال بتاع عمر شفت يا عمر بقى الورش بتاعتكم <تصفيق> الورش بتاعتكم في مصر عملت فينا ايه يعني كل الكلام ده كان عشان السؤالين الكلمتين اللي فتحوا نفس بتاع احمد وفتوح عمر يعني الوقت الوقت يعدي ان هو خلص ايه يعني انا مش عارف اعمل ايه بقى يعني عشان ندخل في المشكله بتاعه قصي قصي اخوكم باعت ثلاث صفحات اربع صفحات اربع صفحت 1 2 ثلاث صفحات وربع كده ولكن مليانين كلام وهو حبيبنا والله والكلام بتاعه اثريه جدا وحسسني ان هو بيحلل نفسيه الملتزم اللي ماشي من غير خط سير واللي, واللي بيتعذب من بواه ودخلني في مسألة اه اه يعني قضية مهمة جدا تتبع قضية المجاهدة المجاهدة ومجاهدة النفس يعني بصراحة يا رسالة عيدة درس اصلا عن مجاهدة النفس وخصوصا ان معاه اه نسمات اه نسمات الخير نسمات الخير بعت ابردو بتقول السلام عليكم مشكلة ان انا اصبحت سرعة الخطط كسرت الهم الحزن اه لو الناس تشوفكم يا ملتزم انت لكم الناس كلها هتتوب ربنا تاني يوم بإذن الله بسبب تأخر الرزق مشاكل بقى دنيوية واجتماعية ومشكلات أخرى أي باب طرقته للعمل أجد عرقي لا أوافق فيه أدعو الله أستغفر ولكن ما زالت شخصيتي على حالها هل من حل اللي هذا الطبع يعني ينفع ما بقاش متوتر بسبب الدنيا بسبب الدنيا بسبب الدنيا يعني سريعة الغطب يبقى دي أختي يبقى نسمات يعني مش عادة تبقى مضطرة بسبب الدنيا طبعا ده مرض ن تكلمة مرد نفسية يا جماعة مش معناه ان يوم مروضة نفسيا مارد نفسيا عندنا في التربية بالتنوع والاستزام يعني حاجة ما اتتربيه اللي المنهج اللي بتناول ازاي نقضى على الان اللي جوانا وعلى حب المواقع ازاي نربي نفسيات صلبة عندها مصابرة رهيبة على الوصول لاهدافها الدينية ازاي نربي نفسيات مرناة مش لما يقع في معصية انا ضعتها يا شيخ انا خلاص يا شيخ يابني يا بالراحة يابني يا بالراحة يابني يا بالراح يا يا جماعه يعني انا انا نفسي يا اخوانا يعني لما لما الاخ بس يبعت كلام يبقى ايه جو دور الفتح في حياته يعني ايه جو دور الفتح يعني مثلا قصي او نسمات او غيرهم بصراحه يعني الأسئلة يعني كلها تدور حوالين التحطيم النفسي لان انا مش عارف اوصل في طريق ربنا طب اوصل ازاي في طريق ربنا طب بعمل ايه طب مش قادرين على الطاعه كل ما كل ما افشل في طاعته يساوي احباط كل ما اقع في مصيح يساوي احباط كل ما يحصل عار الدنياوي يساوي احباط كل ما ايه يا جماعة, إيه يا جماعة؟ هو, يعني هو كل حاجة بتجيبلكم احباط فين يا اخوان يبقى ايزا الصح ان احنا نركز على جزور الفتح مجاهدة النفس في جزور الفتح مجاهدة النفس اركيزه من دانا نفسها يا جماعة يا جماعة دينوا انفسكم يا جماعة جاهدوا انفسكم لحد ما تدين يعني يا قصي انت ابعت ومتقول انا مفياش فايدة حبيبيني انا مفياش فايدة انا وانا طالب قدت لو كتبت جواب انا كتبت جواب لشيخ محمد العقوب انا لو وردت اقولك الوقتي انت هتكتشف ان كان يعني ان يا ابني كله كده يابني يا حبيب قلبي ما تيقاسش من نفسك انا عملت طاعت وما استمرتش انا كل ما ومقى. انا انا على طول مش عارف الدنيا شداني انا مش عايز اتعب في دين حبيبي ما هذا الطبيعي يا حبيبي كل اللي عندنا عنديت قدام من الوقت كلهم زيك يا حبيبي ما هي دينية هي مجاهدة النفس هو اللي انت فيه هو اللي لما تجاهد نفسك بإذن الله بعد 4-5 سنين هتلا نفسك بان انا متنس مش هتجاهد نفسك خلاص هتحبط وقتين اسود دا القضياء وانا هعمل ايه يبقى خلال الكيس ومن دانا نفسها يعني حارب نفسه لحد ما اخض وعاملة لما بعد الموت خلاص بقى سأها بقى زي كلبة ماشي وراء يلا نقوم الالي يلا نقوم الالي فيش حاجة اسمها بقى ايه يلا بقى منحط رسك على المخد وطب سمع عدم يلا بقى ما تقول تتفرج عني ايه يمكن تخبط لك في الصورة يلا بقى, بقى في نفس دينة نفسه تدينت يعني انت لتزمتي بس نفسك ما تتتميتش انت متدينة بس نفسك مش متدينة طيب الكيسة مندانت نفسها بقى جهدت لعدم نفسها ت وعمل بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هو هواها عمل اللي هو عايزه وتمنى على الله الاماني انا نفسه اوصل انا عايز اوصل لزورة السنام بو حبيب قلبي انت عايز سوزة لزورة السنام زورة السنام لها طريق هو مجهدة نفسه وعدم اليأس والاحباط طيب ايه جذور الفتح ايه الحاجات اللي انتو لو عملتوها يا جماعة هتملح حياتكم بفتوحات ايه هي رطم واحد الزكر عارفين ورقة الزكر اللي احنا وزعناها في عشر زر ح ورقة زي الله او اي اي ورقة الذكر في التايب بحصن المصلم والعجل الذكر ايه ماليك ذكر ايه همش مش معنى الذكر لانه سبب الفتح حقيقي سبب حقيقي يعني انا والله يا اخواني لا اقول لكم كلام قراته في كتب يا جماعة كل ما اقوله لكم هي تجارب عمري يعني لا احد يظن ان انا قاعد رتك الكتاب وجاي بقى ايه اعمل عليك شيخ يا ابني ده يعني, يعني كنت يعني بكلم بعض اخواني من يومين كده بقولهم الحمد لله ان الواحد ما بيقولش كلام يعني مجرد انه اراه طبعا الكلام ده في الكتب بس مش غير ان الواحد لما بيتكلم الناس على الاثر الذهني للطاعه انا ماسكه بايدي انا ممكن اهلف لك كتاب دلوقتي ربنا عمل لي ايه لما التزمت انا مش باقل انا مش بقول كلام واهري انا بقول كلام واحط عين في عين اي حد كلام شفته بعيني وامسكته بايديا وشبته بمناخيري وسمعته بوداني وذوقته بلساني انا مش بقول كلام افتراضي ان, إن يا الملتزم ينال الدنيا و... وانا يعاني حياتي كلنا بتلقات لا عادي كلنا عن دنا بتلقات كلنا مشاكل انما انا لو كتبت ربنا عمل في دنيتي والله ما يكفي كتاب ولا يكفي مجلد في كل مرة اعتعت ربنا فيها لما بقول الاسر دينا المعصية كلنا كونا فيه لما بقول الدعاء وثمار الدعاء يعني اللي هيكتهد منكم في الدعاء وهيصبر عليه يقلف كتاب موقف اجابة الضعاء بتاعته يبقى يا جماعة احنا ما بنقولش منهج نظري منهج مأري ده منهج عملي وقعي ناشأ في الواقع وكل كلمة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى قدر واسعين يعني مجربة يبقى يعني عايزين نفهم عايزين نفهم ان ربنا فتحها علينا ما نقفلقاش على نفسنا جزور الفتر رقوا واحد الزكر لما قولك الزكر يعني يعني الزكر ده والله العظيم تعيشوا في كرامات كرامات في الدنيا قبل الاخره بس انت واظب على الذكر واظب واجاهد فيه الحاجه الثانيه وليمه كل صلاه ولي شاء الله لما نقف مع حمله ترك الصلاه بعد اسبوعين اللي انتم هتشتغلوا معانا فيها بقى ان شاء الله باذن الله إيه إيه ولي إيه. ان شاء الله كلنا هنشتغل على ترك الصلاه باذن الله ونكسر الدنيا المفروض ان انتم تجمعوا مقاطع بقى اقوى مقاطع مونتاج عن ترك الصلاه واقوى تصميمات عن ترك الصلاه انا عايز بصوا الحمله دي الله هتبدا في خلال اسبوعين أنا عايز يكون كل حاجة جاهدة ليها ان شاء الله بزيلا وليمت كل صلاة هنتكلم عنها يعني ايه تكبرت الاحراب يعني انك اول ما تسمع الله اكبر ان ده توقف كل حاجة في حياتك والدعاء انك تحس ان لو فاتك الوقت بين الاذان والاقامة فيهم صباح حصلت في حياتك والله لو في المحل تاعتك بعت مليون جنيه والله لو ما بين الاذان والاقامة جالك عشر عرسان انت خسرت اخسارها لا تحوض في كل مرة دعاء اللي بين الاذان والاقامة الذي لا ير انت في بيتك ربع ساعه من بعد الاذان قاعده على سجاده الصلاه بتدعي وتصلي وانت في المسجد ربع ساعه من بعد خلاص رقم 3 في جزور الفتح سماع درس اسبوعي ها سماع درس اسبوع يعني سماع دروس دايما رقم 4 الرياضه بديه الايقاظ في العباده الرياضه انت بتتكلم عن الرياضه كان الرياضه ديت بتوصل لربنا والله الرياضه يا جماعه مش <تصفيق> عايزه أقولوك كبير اليوم اللي أنا ب jogo Será عبار في رياضة نفسي قادر اعمل الإمعادات أنا مكنش قادر نعملها يعني اللهم عليك الحمد آambling أنا يعني مخلوم ب SAN حيام اللي أنا عملها في القلب يعني성이 يعني لع PDF رياضة أنا كوتش متخل لنا اللعبة الصوم تاني أصلا لأننا صراحيا كان خطر أن اصنم أنا, أنا كوتش متخل لنا رجع لعبة الصوم تفل CM سبحانه وتعالى أما لعبة رياضة ربنا تأ datos على الصوم ربينا تأهدنا على حاجات تانية الله عليك يا عبد كل ده اتبنت ربنا انما انا عايز اقول لكم النبي قال عليكم بالمثلان عليه الصلاه والسلام لما الناس شكت له الدوخه والبتاع عليكم بنقول حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام هو المشي السريع وده اخطر رياضه دلوقتي اصلا موجود انك تمشي بمعدل يخلي نبض قلبك 120 نبضه في الدقيقه ده لمده نص ساعه ده يعني حاجه رياضيه خطرة جدا في الوقايه من كل الامراض وفي تنشيط الدوره الدمويه وفي النوم وتحسين النافيه وفي تقليل والهم والغم يبقى اذا دي نقطة انا بقولها لكم يعني اللي عنده نية يحتسبة لما عملت حلقة الجيم في برنامج شبابيك همكونش عاملها كده ده انا بتعبد لله ان المكان ده ناس يدخلوا للواجه لا النقطة ال ال ال ال ال ال الخامسة في جزور الفتح قبول الوقع يعني ايه قبول الوقع دي النقطة انا اختم عنها عليها يعني ايه قبول الوقع بصوا بقى قبول واقع الملتزمين هم دول يعني ايه مفيش حبيب يوتيوب يا تاني حبيب قصي يا حبيبي قال انت اللي انت بتقول لي الاثنين اللي سبتهم والاثنين اللي انا ماشي معاهم طب حبيب قلبي انت مثالي في نظرتك انا كنت عايز كل اصحاب الشيخ امين الانصاري هجيب منين كل اصحاب الشيخ امين الانصاري اللي ما بيتكلمش غير سماعته لله هجيبهم منين ديت دي قابلتش كنوز كانت معايا كنوز ولكن انا لا عايز ناس تتكلمش غير على التدبر تتكلمش غير في القران تتكلمش غير على اسماء الحسنى هو ايه اللي احنا لا لا لا لا لا احنا نشغل موسيقى تصويرية بقى ونعيش هو احنا جماعة يا جماعة عيشوا الواقع ده ملتزم ما عندوش الإيمانيات ولكن منهاجي في حفظ القرآن ده ملتزم غتت وغلص ولكن بيطلب فقه وعقده كويس هياخدك معاه بعد 3-4 سنة عندك علم حقيقي منهاجي ده ملتزم يعني ما عندوش مسألة التاسبال فكرية ومتعصب وتحس انه دانه بتوقف وبتطلع دخان اول ما يتقال اسمه اي عمل اسلامي غير الشيخه وغير العمل اللي هو ماشي معاه ولكن ما شاء الله لكوة تعالى بالله عنده همه خطيرة في القراءات العشر وفي وبتا... التجويد و... يا جماعة اقبالوا الواقع قبول واقع الملتزمين قبول الدروس الموجودة مش لادم يا حبيبة أجيب, اجيب لك يا شيخ معامر حسان في كل بلد منين ايه هنجيب الشيخ عم... يا عم اقبل الاخ اللي اكبر منك بسنتين اللي بيدي درس في المسجد اللي جابوكم بيشرح في كلام للإمام نبقيم بمستوى سبعين في المية ولكن حلو جميل اقبل اقبل الدروس الموجودة اقبل الدعاء الموجودين اه لا كل الشاب بالوقت عايز دعاية زي الجفارة كده يكون مشاق يابني اقبل الدعاء الموجودين اقبل حبيب اقبل اقبل يعني مش شرط يكون كل الدعاء هم السوبرمان اللي انت عايزه اقبل الصحبة الموجودة يعني ما تقعدش تشترط انك عايز احبا تفصيل ايضا ع تلافه اتن اقبل حبيبي الاخوة الموجودين دول الله يكوي سينجد والله, والله جواهم خير وان بس اقباله بس ايضا بس ادي فرصة ليك انك تنصحب عليهم يعني انا قاعد دلوقتي مثلا قدامي مثلا استاذ ياسر استاذ ياسر انا مجال شغل في الدنيا غير هو انا سن اه غير يعني انا مش قافل السن بالضبط ممكن يبقى فرق بنا ساعتين ثلاثة مثلا او حاجة زي كده انا ساكن في مكان غيره انا ليه ولكن لما بديك اا واللي يجي اقرب لبعض تكتشف انك قدام ازاي في ازاي كتير ممكن تفيدك في دينك وهو يا جماعه بنقرب لبعض بلاش مرض هايشله ايه مرض هايشله هايش ده ده مرض ال15 كده بتاع المساجد عايزين ال15 شي والقنوات عايزين ال15 شي يا عم ما تبص ما في 5000 لا احنا عايزين ال15 في مرض اسمه هايشله ايه هايشله ده الاخ عايز شباب رشين لطاف والبنت عايز بنات زي العسل حاجه ف... وشينيك حاجة جنطيع الاخر زي البنات اللي داز الطعام اللي كانت مصحباهم قبل كده هو يا اخوانا دول كانوا ضيعينك بقولوا زال الطعام دو ضيعوك طيب بقى الناس البنات الطيبة اللي موجودة في المسجد يبقى اذا اقبلوا الصحبة الموجودة اقبلوا الاعمال الموجودة اللي اللي حطت السابعة للتحفيز لقى اصلا مش يبني اقبل يبني اللي بيقول لك اقبل ده واحد بيبكي دم على انه لم يقبل انا يا ريتني يا ريتني وانا في اولى كليه قبلت اللي كان مفتوح لي يا ريتني وانا في ثانيه قبلت يا استغفر الله العظيم والله اخواني ان لو تفتح عمل الشيطان لو استقبلته من قبلي ما استضرت انا مش عارف اقول لكم بتفلت من قلبي يا ندم على كل باب اتفتح لي وانا ما رضيتش ليه انا عايز القلبيات الاول طب يا ابني دلوقتي مفتوح لك طريق مثلا اجازه ما تاخدها يا ابني يعني خلاص القلبات وقفت اللفه على باب واحد الاخ اللي عايز ده وقف حياته لا بيفكر في بناء ولا بيفكر في عيال ولا راضي يقبل الفرص المفتوحه ولما اتفتح له فرصه قال لا لا لا انا عايز اللي يعلمني يبقى فاهم وعايز اللي بيتعلموا معايا يبقى حبيتهم معايا وعايز المكان اللي اتعلم فيه يبقى ضوءه فيه خافته وعايز الكتاب اللي اتعلمت فيه يبقى الورق بتاعه شمواه ايه انت يا ابني روح المريخ بقى يا حبيبي يا ابني الواقع قبول الامان الموجوده قبول التدرج قبول السهوله والبساطه قبول الفرص المفتوحه امامك في الدين تفتح قدامك الورش ما. اللي مفتوحه لا اصل الورش انا مش شايف ان هي منهجيه بقية. يا عم هو ده المتاح هتقبل ولا مش هتقبل فحر عايز تطلع اقبل ما هي المصيبه عارفين المصيبة المصيبة ان في بعض من يوجهون في الدين ادوا للاخوه والاخوات صوره وهميه عن الالتزام القوم سوء الجديد ده انك تصلي فيهم كذا وقلبك يبقى كذا وتعمل في العلب كده ده من غير ما يفهموهم ان الدور الخمسين 50 اللي قاعدوا بيتكلمون عنهم ده محتاج سلم فما كلموهمش عن السلم فالاخوه واخواته لو بنطوا يطلعوا فكل ما ينطوا مراتهم تخبط في الحيطه وما يطلعوش ولا حاجه فيجيلهم احباط للاسف ما كلمناش عن خط الناس عن خط السير الواقعي للوصول للنماذج العاليه اللي احنا طمحنا ودي من اكبر المشاكل عند بعض الـ الـ الاخوة السلفية انه بيكلم الناس عن نماتج عالية عشان كده انا بقول لكم نحن مثاليون في تصور الهدف واقعيون في تصور طريق احنا مثاليين في تصور الصورة العازين يوصلها ولكن واقعيين في تصور الطريق اللي احنا هناخده واحدة واحدة اقبل بيئة دروس الموجودة. بيئ الموجودة اقبل المربين الموجودين الحاجة الاخيرة اقبل التدرج والسهولة اقبل انك مش هتوصل للمرة واحدة والله لو الدانت اللي وصل مره واحده ربنا خلاها ايه واسمه المهدي يطلعه الله في ليله مفيش حاجه اسمها واحد هيوصل مره واحده ولا حد من الصحابه وصل مره واحده كله قعد يترقب على مر السنين كله قعد يترقب يبقى اذا عمرك ما هتوصل الى افتضارك السهوله البساطه اخيرا اقبل الوعات اقبلي انك تقعي اقبل العوارض اقبل انك انت كل شويه تقع اقبل انك انت في تصاعب مش هتقدر تعملها اقبل ان في معاصي هتقع فيها اقبل من غير أحباط. يعني خلاص اشيل من دماغي ان انا ازعق مش تشيل من دماغك نبه وقعت طوب طوبه صدقه وابكي واعيط وممكن يكون المعصيه اللي انت مش عارف تخلص منها ديت طريق الله يوصلك لاعلى درجات الجنه الاعلى في تعرفي مين مين قد ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهولك عشان تفضلي بوصله ممكن لو الذنب ده راح تنامي في بيتك تنامي 50 ساعه في اليوم لان خلاص الدفع انك انت تتوبي وتشتغلي راح مش عارف يقبلوا الوقعات يقبلوا العوارض يقبلوا ان الطريق ده سلم قبول السلم قبول السلم قبول السلم قبول السهولة النفسية اقبالوا هذا وشوفوا فوق ربنا يوصلكم لإيه جذور الفتح قلنا ورد الذكر اليومي وريم كل صلاة والدعاء والبكاء في الدعاء ورد الرياضة سماع الدروس ذائد قبول الواقع الالتزامي أنا طولت عليكم النهاردة والدرس النهاردة ممكن ما يخصش معظم الناس أنا أسف انا ااسف لكل شاب باعت مشكلة شبابية ولكل من تباعت مشكلة او عايزة تتكلم wir في مشكلة تابع الاعلاقات العطفية او وشاب عايزة تتكلم في مشكلة تابعة معاصر السر او حد عايزت يسمع رب ليه في مشكلة تبع شهوات الشباب او معاصر الشباب او حد عنده مشاكل اجتماعية انا كده إن انا انا واي اه يعنى ساعات مضطرة علم الخطاب لاني لازم العلل الخطاب لازم نعلل السقس رب i انا نفسيا اخوانا شاب نفسى اكلم نفسى انته سة ونبدأ نبدي بعض القدام بقى يعني ده في النهاردة مشان بقول لكم افتح لي قلبك يا سيدي انا النهاردة اللي بفتح لكم وابقول لكم ان في خطوط سير بس انتوا اجتهدوا ونفذوا ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددك يا قصي ويبارك فيك يا نسمات ويحفظك يا احمد يا عز الدين ويبارك فيك يا عمر يا عصام و... ويكذلكم كل خير يا اخواني واحباب بكل ايه اسف ان انا مش قريت الطقس اكتر من كده الليله اتمنى ان الدرس بتاع النهارده ده في بوست على الصفحه تبع استحنا قلبك صح ف اللي استفادت من ده يبعتوا لي هم اتفادوا ايه الاخوه كل ماسكين الورش او نشطاء الورش او نشطات الورش او قادات الورش ادعوا لي انتم ايه انتم مستعدين تعملوا ايه يعني مش لازم يا جماعه تبعتوا لي في افتح لقلبك مشاكل ممكن تبعتوا لي في مناقشات بيني وبينكم يعني وانا بيني وبينكم ابو يحيى الحاجة اللي يعني اللي, اللي بي يعني عشان كده عاصم ربنا يحفظك عاصم حاتم بيقول اه اه انا عندي قصة عجيبة جدا ربنا يحفظك عندك ابو يحيى حبيب قلبي توصل معا من خلاله معلش يا اخواني والله الله يعلم انا مشغول قد ايه يعني يعني فانا معلش هتيجي فرصة نعود مع بعض ونعيش مع بعض ان شاء الله فطاعة ربنا وفرخاء وثقاء وامن من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن معلش واحدة واحدة يا جماعة واحدة واحدة نترقى عشان ان شاء الله بإذن الله نقدر نوصل مع بعض ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يستعملكم سدينه ربنا يجمع لطاقته دايما إيه إيه وربنا يجمعنا مع النبي صلى في الفردوس الاعلى ربنا يجزي القائمين على هذا الموقع كل خير ويجزي حبيبنا الاستاذ ياسر وحبيبنا ابو يحيى واخواتنا الكريمات اللي بطلات الموقف بصراحه في الورش وفي سائر الاعمال واخواننا الافاضل ويجزي اخواننا اللي ماسكين السكاش بتاعه المعهد القراني الدعوي يعني ما شاء الله وكتر الله كل خير ويبارك في كل الشباب اللي كانوا معانا النهارده في المعهد القراني الدعوي من 7:30 البوعيدين اللي ماسكين التكاشف بتاعتهم بدعوكم جميعا يا جماعه لانضمام لهذه القافله الكبيره والله يا جماعه هتتبسطوا هتتبشروا ان شاء الله باذن الله طلب منهاجي وخط سير منهاجي بدعوكم جميعا انكم ترتقوا في دي وهذا لا تعارض بينه وبين الورش فهمتوا بقى اللي الورش لما قلت لكم ان مفيش تعارض بين مهار القراني الدعوي وبين الورش ليه لان الورش دي مرحله ايه ايوه قولي مرحله بدايه الهدايه خلاص اللي كلنا بناخدها ومحتاجينها لسه وانما القران الداوي مرحله ايه مرحله الفينيل منهاج مرحله الثانويه الالتزام يبقى دي مرحله ودي مرحله اه يبقى اللي يسيب الورش لا لان الورش كلنا محتاجين ناخدها كلنا محتاجين ناخدها كلنا واقفين صحبه كلنا واقفين تصور كلنا واقفين فهم ورؤيه كلنا واقفين عزيمة واعانه يبقى الورش كلنا محتاجين ناخدها يبقى الورش دي كورس والمعهد القراني الداوي وثانويه الالتزام دي كورس ثاني خالص تعالى في يوم من الايام يطلع الاحتراف محترفين ومحترفين باسم الله اصحى على ربنا يسددكم ويثبتكم ويبارك فيكم ربنا يجوزكم و <تصفيق> ربنا يبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك